هلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سجين وما درأ كما تدين كتاب مرقوم ويل يوم إذ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به لا كل معتد أثيم إذا تكلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن انهم عند ربهم يوم محجوبون ثم انهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الأبرار لفي علمين وما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 إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا هؤلاء إلى ضالٌ وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الآئِك ينظرون هل ت بل الكفار ما كانوا يفعلون